أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده بيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْثٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْثٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَابِ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنبدناكم بأموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم